بأن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن Rahman <machimus> تَجْهَرُ فِي قَوْلِ فَإِنَّهُ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْ لعلني آتيكم منها بقبص لعلني آتيكم منها النار هدى ادم ما اثانودي يا موسى اني انرى ke l làêke que vi loi di mon